صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يبتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لمريهما عنهما لباسهما يراكم هو قبيله إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة طالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لم تعلمون قل أمر ربي بالقسطة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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربيا الثواحش ما ظهر منها وميبطن والإثم والمؤمن بعير الحق وأن تشتكوا من ما لم نزل به سلطانا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 يا بني آدم إن يأتي أنكم رسولون منكم يقصون عليكم آيات فمن يتقى وأصلح فمن يتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كانوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون